فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَإِلَّا لِلْعَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِلَّا اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَتَانِيَ تَقْشَعِرُ مِن يا ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إذ ذكر الله ذلك هدى الله يهديه من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَسْتَقِي بِوَجْهِهِ صُور للظالمين بوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله لكزية في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضرب من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يفتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم كنت تصميم